صوتك يحكم لي صوتك Sakuri, aset näen, yömässä tiet, tietään, mutta sakuri, aset جالب من جالب يا جالب الـ قدش يا عين عالي من يا ضيئل عين بتحاول علي الجبين بتحاول من يوم الأول عن حب الأرض ما تحول بتحاول من يوم الأول عن حب الأرض ما تحول بصح الله الصحيح إصح يعدو إلى حال سامي حلم مدهون شرفو شرفك ما بهون خيتك سامي حلم مدهون شرفو شرفك ما بيهون يا مدهون وما تتأخر شو كاستا يلا اتأر يا الله يا مدهون الله e tusba a hot a tahawcha nab e a tahawcha nab